إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باثرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقيه وقيل من راض وظن أن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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك تدا ألم يكن ضفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأند